يا ايها المدثر قم فانذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فَإِذَا نقر درني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممجودا وبنين شو ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد أودا إنّه فكر وقدّر فقوّت لك إيفا قدّر ثمّ قوّت لك ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر ثم أدبر واستكبر فقال قال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقى ولا تذرو لواحة للبشر وما جعلنا عدتهم إلا فتنا للذين كفروا ليستيقن, ليستيقن الذين ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب ولا يرتاب وليقول الذين في قلوب And yeah, كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا نذيراً للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفسٍ Wees niet te ملككم في سقر قالوا لم نك من المصل نان كذبوا بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفعة الشافعي. وما لهم عن التذكرة موارضين كأنهم حموهم مستقر بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا من Shabbat <laughs> shalom.